عزب عم سورة النبأ بسم الله الرحمن الرحيم عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون فسورة اللخبة عن القرآن اسم الربين هذا نحن يتشورد الحال غفشت مستقسياً أفل الخفر أني مقرن وإنك كن في مخلف ذو لقرار عندك عن من ذو لقرار عندك عن من ألم نجعلنا الرمهاد والجبال أتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا و جعلنا سراج و هاجة و أنزلنا من المعصرات ماء أنتجاجة لنخرج به حب و نباتة و جنات الفافة لكن الرقا عذو شو إذرال أمثو سع إن خلقي كنتي يهوين نقموين داسي ثم عيشت أنه نفنسي نهون سبعي جنوان إجهدا نقم المصر حيث في الجيج نفك دامان نكسينا أدغلين دي نسمغي دي الحبيسا ديوين دي درجنا نثيم شبخا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتاتنا أفواجا وفتحت السماء فكانت بوابا وشيرت الجبال فكانت صرابا أس الحساب س الحديث أسمر الصدن ذي البوق تربع ردسم ولذه النذي اللي أذي غالك تبورا أذقر عن يوك ذرال أذقر يوك ذغبار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 ولا في السيث ربحا حشما نيركما أذور صدس غروفا في الجزء نيوحرر إنهم كانوا لا يرجون حسابا واكذبوا بآياتنا كذابا أن لا نتسون الحساب نكرن لا يثنى اسكدفنت تتسكدف وكل شيء نحصيناه كتابا فلن نجيدكم إلا عذابا كل شيء من حسبتي كثير عرض وليون دي نرنو حشل إن للمتقين مفاجة حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغو ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا ملوذك يمنا نجان ذير جننة تجنان يرسن ثل استرمزين أكلم لا تتزيوين ولا ذير كسن فعظن ورسل لنذي سير وار ولا رهضر الكتب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 ذهب ونذر قاع بشلنج يلدن هرشن استدعحنين ذرقوي يجل السر هاد الدور في الليل الشن مريبت جبريل رملا يكت الصف حدور دي هضره السنين حاش ما يت جات وحنين هذا الصواف كان رديينيا ادونن يدش الحق وفغنا في لي ضرفه فيش إنا أنظرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت طرابا إيقلاغ النظر يكون إسرع تبني قربا السن ما يضرب نذم إخرز ورنفاس نيس أسيني الكفر من ناغ أساوي يقول ان